هدا <متصفيق> هدره وينه بالديوان بالدي هدر هاي شوفهايه هدر من يزعل عايه ما تقدر هالقاعد شيله قرارو لو شاف الباط حتى المات يصيح دخينه سمك يا ابو حسين اشكبر يا شاعر يا معنى شيلي قران انت باب باهو واسبابه وحكمه وتنزيله يا بوصايه وانت الغايه يا قبل ادم ثابت اسمك بكل قبل ادم ثابت اسمك بكل mawlana aw habibina sa'id el diwan bi dej العالم مفلي دورنا الدنيا وما بيها صفحات تاريخ نغلو حيدر بالهوت عليها حيدر كل نحنه وكل شده من هو اللي وهموم اللي انخاه حضره تشفها بساع وامحيها مني نازل مني قاتل مني نازل مني قاتل اكبر جيش لوحده بيدي اسمك بالديوان اكبر جيش لوحده بيدي اسمك بالديوان اسمك <تصفيق> بالديوان sebora ya kufukari taajudi DJ mneni kwa